يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده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 و ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا ا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أ ع ل م ب إ ي م ا ن ه ن ف إ ن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إ ل ى الكفار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 وان فاتكم شيء من ازواجكم إ ل ى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثلما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا جاءك المؤمنات يبايعنك على أ لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله